ومنكم طوي لنفسي حتى لو عزيزه نفسي يكفن حوجة بل أبيت منفق منفق طويل نفسي حتى Al-Zaman di Jaburu لو الزمان الا مزايد ولو اللي من تاني معايد أشفر صاعد ساعة الشدايد لو الزمان جبر زايل واللي راح من تاني ما هو شعايل أسرق ساعة الشدايد خاضع لامر ربي ربنا انا بضطي يومي متناسب عشان انا من نفسي واسد لازم ارتاح الباب في كل عقده mai dekh the le شخص انكفرت شخص ليه ما كرت شخص اذكرت انكفرت قول لشخصينا لما لا ما اسمك لا ما اسمك انتذا chada un shassi le ديكت بشكدار پر وہ شخص سیدہ کرت لگ با اسم زپانو اس قلندر sin nefer du shakhser dit di o du en shakhser nagar la'na ismi zakar li اتى مشي دهري امشي بعد في دهري واشيل طال شي بحري خليت نغى I'm no, no, no. البنزارع ولو انت خطبي بنتين من نفس الشارع عند <تصفيق> خطيف Give it to the وانا هدى اصحابك كنت صديقي وعشيري فجأة بيدي أمامك بردني ليالي صعبه واخدت قلبي لعبة وكاري بتبيني الغربة وشوفت منك جافات انا لا I'm mm -hmm.